أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما